هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بطير خلق السَّمَاوَاتِ والأرض بالحق وطوركم فأحسن صوركم وإليه المطير يَعْلَمُ مَا في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما الله عليم بذاك الصدور ألم يأتكم نبع الذين كفروا من قبل فذاكم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأثيم وسنهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنكم لتنبعن بما عملتم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 وعلى الله فم يتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله رحيم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 ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله أرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حديم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم